مساء الخير يا عمي مساء الخير انا بسمة كيف حالك يا بسمة؟ بخير الحمد لله هل سارة موجودة؟ نعم لحظة واحدة والد اب والدة أم مساء الخير صباح الخير عمي هل سارة موجودة؟ الحمد لله لحظة واحدة